الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إهدنا الصروق المستقيم صروق الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم الظالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما يَوْمَئِذٍ الْمُصَنَّعَةُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا رَحِمُون قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَهْوَنُ مَا خَلَقَ مِنْ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ فِي السَّمَاءِ İtun ibi kitabim o asatim min end yokum sadıqin. وَشِئْنَا نَاسًا كَانُوا لَنِعْمَ الْعِبَادَةَ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ أَنَّمَا أَنَا نُفْتَحُ قُل إِنِ افْتَعَيْتُمُ فَلَا تَمْنَعُونَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَعَلَمًا بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَا شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا يفعل بِي وَلَا بِكُمْ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا رَسُولٌ نَبِيٌّ وَأَرَأَيْتُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ غَيْرَ مِنَ الْأَمْرِ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 وهذا كتاب مصدق لسان عربي لغرض الذين ظلموا لغرض الذين ظلموا وجراء للمحسنين إن الذين قالوا أنب الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا محزنون أولئك أصحاب جنة خالدين فينا جزاء بما كانوا يحملون صيما إحسانا بوالديه إحسانا حملت أمكه في صلوب ثلاثون شهرا حتى إذا بدغاشده وبدغاش بعيدا سنتا قال عني أن أشكر نعمت التي أنعمت علي وَأَنْعَمْ عَلَى صَالِحٍ تَعْطَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُخْيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 وَلْوَيْوَيْنَكَ وي وي آمِنْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَاقًا فَيَقُولُونَ مَا فَيَقُولُ مَا لَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَرْوَدِينَ أولئك الذين حق عليهم القوم في أممها قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين li kullin da'ata mimma a'melu wa liwaffihim a'malahum fiha wa liwaffihim a'malan wa طيباتكم في حياتكم الدنيا وستمتعتم بنا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وَقَوْمَ اخَافُوا عَالِمٍ إِذْ آتَ قَوْمَهُ مِنَ الْأَحْقَافِ قَدْ خَلَتِ النُّدَى بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَأْمُنُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ لَّبِيدٍ قَالُوا أَجِئْتَ تَارِفَتَنَا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا عَنِ آلِهَتِنَا فَأَضْنَانَا بِمَا أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهدون فلما رأوا عرضا مستقبل أودتهم قالوا هذا عرض منطغنا بل وما استعدلتم ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمرا بها فأصاب فأصبحوا لا يروا إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم والمجهبين ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصار وأفئدا فما أغني عنهم سمعا ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القوى وصفنا الآيات لعلهم يغزئون. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دور الله قربالا آلهة بل ضلوا عنهم كذا وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صغفنا إليك نفرا إلى الجن يستمعون القرآن فلما حضرهم قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعن موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر يَذُلُّ بِكُمْ وَيُجِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِزِهَا فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ يَذُلُّهِ أَوْ لِيَأْنَ فِي ضَلَالٍ مبين. ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقه إلا بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يرهض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا ولا فضل انقل العذاب بما كنت تكفرون فاصبر كما من ولا تستعد لهم. كأنهم يوم يغور ما يوعدون لن يلبثوا الا من إلا القوم الفاسقون سبحان الله ونعمكم سبحان